بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاه فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إ ل ا على ازواجهم او ما ملكت أو م ا ملك ت ي م ا ن ه م ف إ ن ه م غير م ن و م ي ن فمن ب ت ع ل و ر ا ء ذ ل ك ف أ و ل ئ ك هم ا ل ع ا د و ن والذين ه م لأماناتهم و ع ه د ه م ر ا ع و ن و ا ل ذ ي ن هم ع ل ى ص ل و ا ت ه م ي ح ا ف ظ و و ن أ ل ئ ك هم ا ل و و ا ر ث ن ا ل ذ ي يرثون ن ا ل ف ر د و س ه م ف ي ه ا خالدون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 ف أ س ك ن و ع ه النابلسي ل ل ع ل ك م به ا ل ا س ل ك م ف ي ه ا ف و ا ك كثيرة ه و م ن ه ا ت ح س ن و ن وشجره تخرج من طور سيناء بالدهن وصبغ للاكلين. وإن ل موسوعه النابلسي ومنها للعلوم الاسلاميه ل تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال ا و م ا ء الله ا م ا ل ك م م ن إله والله غيره أ ف ل ا ت ت ق و ن ف ق ا ل ا ل م ل ل أ ا ذ ي ن ك ف ر و م ن قومه م ا ه ذ ا إ ل ا بشر م ث ل ك م ي ر ي يتفضل د أن ع ل ي ك م ولو ش ا ء الله لأنزل ل م ا ئ ك ة ما س م ع ن ا بهذا ف ى ل ب ا ئ ن ا ل و ل ي ن إن هو إ ل ا ر ج ل ب ه جن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 ولا الذين ل تخاطبني في ظ م و ا فإذا ا إنهم مغرقون س ت و ي ت أنت ومن م ع على ا ل ف فقل ل ك ا ل ح م د ل ل ه ف ق ل ا ل ح م د ل ل الذي ل ه نجانا من ق و م ا ل ظ ا ل م ي ن و ق ل رب أنزلني ز ل م ا م ب ا ا ر ك وأنت خ ي ر ا ل ل م ز ه إ ن في ذلك ل آ ي ا ت و إ ن كنا لمبتلين ثم أ ن ش أ ن ا من بعدهم قرن اخرين ف أ ر س ل ن ا فيهم رسولا منهم ان اعبدوا الله ما لكم من إ ل ه غيره افلا تتقون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 ياكل مما تاكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن اطعتم بشرا م ث ل ك م إ انكم اذا لخاسرون ايعدكم انكم اذا متم ت وكنتم ل ف ض ي الدكتور محمد راتب النابلسي ه ي ش ا ت ه ي الهدى ت م ا ت و ن ر ك ه دعويه ث ن إن و إلا ر ج ل ف ت ر على الله ك ذ ب ا وما ن ح ن ن له ب م م ؤ ي ن انصرني قال رب انصرني بما ك ذ ب و ن ق ا ل ع م ا ا قليل ليصبحن ن د م ي ن ف أ خ ذ ت ه م ا ل ع ي ع ل ن ا ه م غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أ ن ش أ ن ا من بعدهم قرون اخرين ما تسبق من أ م ه نجلها وما يستاخرون ثم أ ر س ل ن ا رسلنا تتر ى كلما جاء أ موسوعه ت النابلسي كذبوه ب ف أ ت للعلوم ض الاسلاميه ث ا ع م ا ء الله الحسنى و ن ث ثم ارسلنا موسى و أ خ ا ه هارون ب آ ي ا ت ن ا وسلطان مبين إ ل ى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين ن أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا فقالوا فكذبوهما وقومهما ولقد الكتاب لعلهم موسى و ي ه د ت وجعلنا بنا مريم و أ م ه آ ي ا و اواين ا هما إ ل ى رب واتن ذاتي قراري و بين م و س ل ك و من ا ل ط ي ب ا ت و ع م ل و ا ص ا ل ح ا ل ع م ل و ا ص ا ل ح ا إني ب م ا ت ع م ل ل و ن ع ي م وأن ه ذ ه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعون واحدة ب ي ن ه م ز ب ر الله ك حزب بما د ي م ف ر ح و ن ف ذ ر ه م في ي غمرتهم حتى ح ن أيحسبون أن م ا نمدهم به من م به ا ل و ب ن ي ن نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون والذين هم ب آ ي ا ت ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين ي و ت و ن ما اتوا وقلوبهم وجلتنا ة ه م إلى ر ب ه م ر ا ج ع و ن أولئك ي س ا ر ع و ن في ا ل خ ي ر ا ت وهم ل ه ا س ا ب ق و ن و ل ا ن ك ل ف ن ف س ا إ ل ا و س ع ه ا و ل د ي ن ا كتاب ي ن ط ق ب ا ل ح ق و ه م ل ا ي الله و ن ب ق ل و ب م غمرة من في ه ذ ا و ل ه م أعمال م ن ذ ل ك هم ل ه ا ع ا م ل و ن ح ت ى إذا أخذنا و ر محمد راتب ن ا ل و ن ا لا ن ب ل و ن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 بل ت ي ن ا ه م بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أ م ت س أ ل ه م خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين و إ ن ك لتدعوهم إ ل ى صراط مستقيم و إ ن الذين لا يؤمنون ب ا ل ا خ ر ة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد اخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إ ذ ا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد لذا هم فيه مبلسون وهو الذي أ ن ش أ لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون وهو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 لقد اوعدنا نحن واباؤنا هذا من قبل إ ن هذا إ ل ا أ س ا ط ي ر الاولين قل لمن ا ل أ ر ض ومن فيها إن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 موسوعه ن ل النابلسي ف أ تسحرون ن ا ا ه م ب للعلوم ح ق <تصفيق> وإنهم ك ا ن الاسلاميه اتخذ ه من ل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 وأن نريك موسوعه النابلسي ئ ة نحن أ ع ل م ب م ا يصفون و ق ل أعوذ بك م ن ه ا س م ا ت ا ل ش ي ا ط ي ن وأعوذ بك أن بك رب ي ح ض ر و ن ح ت ى إذا جاءوا و ل م ا ل ع ل م و تتعلموا ان ع ل م و ا ن ت ع ل م و ا ان ع م ا ت ت ع ل م ا ت ت ل م ا ان ت م ا ا تتعلموا ت ت ل و ا ان ت ل م ا ا ل م و ا م و ا ان ل م و ا ان ت م و ا ان ت ل م و ن و ا ان م و ا ان ع ل و ن ت ت ع ل ا ان ت ت ع ل و ا ل م و ا ا ع ل و ا ان ت ت ع ا ان ت ت ع ل ا ن ت ل م و ا ا ل ا أ ن س ا ب ن ت و ن ت م و ل ا لفضيله ا ل د ك ت و م ئ ذ و ل ا ي ت س ا ل ن ل س ي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 شركه م ل ه د ى شركه دعويه م ا غير و ربحيه م ه ذات ل قال ل ف ا ئ ز و ن كم ب ث مضمون في ل عدد سنين ق ا ا ل ب ث اجتماعي أو ب ض و م فاسأل العادين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 ف إ ن موسوعه ا ا ل ن ا ب ل ا ي ف للعلوم ح ا ك ا ف ر ح وأنت خ الاسلاميه ح